قولوا تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد ماذا قال الإمام في قوله قل إن الهدى هدى الله في هذه الآية أن الأول منها متصل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم متصل بما تقدم وقال الطائفة من أهل الكتاب إلى فهو متصل عطف نسق على ما تقدم وهو من كلام تلك الطائفة المتقدمة وأن قوله قل إن الهدى هدى الله هذا كلام معترض به بين كلامين متصلين بالكلام المتقدم أن يؤتى أحد ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وهكذا يحاجوكم عند ربكم هذا كلام متصل بما تقدم من قول الطائفة على أنه من قول اليهود من قول أهل الكتاب وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله هذا معترض به بين كلام متصل بعضه ببعض سيأتي قول آخر أن هذا الكلام منفصل عما تقدم وهو لله سبحانه وتعالى كله يعني إخبار عن الله جل وعلا ونهي للمؤمنين ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا من كلام الله جل وعلا لا إخبارا عن اليهود وعن الطائفة تلك وكله كلام الله سبحانه وتعالى لكن أخبر عن بعض الناس وعن بعض الطوائف أنهم قالت كذا وكذا قولان في ولا تؤمنوا إلى آخره فالقول الأول أنهم متصل بما تقدم فهم كلام اليهود إلا قل إن الهدى هدى الله فهذا من كلام الله جل وعلا وفيه إطال لما يزعمه هؤلاء اليهود أن من أراد الهداية فهي عند اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دينكم هو دين الحق فقال الله إن الهدى هدى الله وهو الموفق سبحانه وتعالى لهذا والهدى مادته كما تقدمت معنا من الله جل وعلا وليست من جهة اليهود مادة الهدى ولا من غيرهم هذا أح... آه يعني حاصل ما تقدم معنا. وبعض المسائل اللغوية التي أشرنا إليها أو يحاجوكم عند ربكم منهم من قالوا معناه إلا أن يحاجوكم في الاستثناء من أحوال مختلفة ومنهم من هو معنى حتى ولا مانع أن تكون هنا للتعليل يحاجوكم به عند ربكم وذكر بعض القراءات أيضا في الآية قراءة الكسر إن يؤتى فعلى أي شيء تحمل هذه إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على الجحد أي النفي أي ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهنا قراءة أخرى آن يؤتى آن يؤتى قراء كثير آن يوتى. يؤتى يؤتى بالهمسر ولكن هنا بالتسهيل أصله أن يؤتى أن يؤتى على الاستفهام يكون والاستفهام إنكاري أن يؤتى أي أصله أن يؤتى ثم حصل التسهيل والمد هذه قراءة سبعية وقرأ ابن كثير أن يؤتى على الاستفهام الإنكاري والأصل أن يؤتى وذكر معنا هذه القراءة. قال رحمه الله قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أي الأمور كلها تحت تصريفه سبحانه وتعالى وهو المعط المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ويظن من يشاء ويعمي بصيرة من يشاء ويختم على سمع وقلب من يشاء جل وعلا ويجعل على بصيرات من شاء من القشاوة وله الحجة والحكمة ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فالامور تحت تصرفه وتحت قهره جل وعلا وهو المعطي وهو المانع سبحانه يمن على من يشاء بالهداية ويضل من يشاء عدلا والأول فضلا يمن عليه فضلا بالهداية وبالخير والثاني يضله سبحانه وتعالى عدلا لما يعلم أنه ليس أهلا للهداية لما في قلبه من الشر والعياد بالله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون, وهم يسألون قل إن الفضل بيد الله فعلى هذا يطلب الفضل من الله وحده سبحانه وتعالى ولا يطلب من غيره لأنه بيده سبحانه وفي إثبات صفة اليد لله جل وعلا وهو واسع عليم سبحانه واسع الفضل كثير الفضل عليم بالموضع الذي يستحق ذلك قال قوله تعالى أو يحاجوكم على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين وتكون أو بمعنى إن لأنهما حرف شرط وجزاء فيهما معنى الشرط يوضع أحدهم موضع الآخر كيف ضبط إن عندك أبعد الرحمن أن أو إن حتى عندي أن لكن استيق نكرة لك تحت عندك أنها إن نعم بدل على أنها إن ولا الضبط عندي أن وتكونوا بمعنى إن عندي أنه لكن ما ذكره بعد يدل على أنها إن لأن الكلام على شرط وجزاء وهذا لا يتفيده إن وما يتفيده أنه ولا أنه لانهما حرفا شرط وجزاء يوضع أحدهما موضع الآخر أي وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه وإن يحاجوكم أو يحاجوكم بمعنى إن وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فالجواب فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه أنتم على خلافه وأنتم بعداء عنه لغاية البعد عن هدى الهدى الله سبحانه وتعالى قال ويجوز أن يكون الجميع هذا كله المتقدم على أن قوله سبحانه وتعالى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وكذلك أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم إخبار وحكاية إخبار من الله سبحانه وتعالى وحكاية لأقوال هؤلاء الطوائف المتقدمة أو الطوائف المتقدمة وهذا قول آخر الآن يذكروا عشرنا له قبله قال ويجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين ويكون نظم الآية أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل إن الفضل بيد الله وإن حاجوكم قل إن الهدى هدى الله هذا قول آخر ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم هذا الذي أردته الثاني أما الأول فيه كلام من كلام اليهود لكن الذي أردته الثاني على أن كله إخبار من الله سبحانه وتعالى عن اليهود وهو كلام الله يكون كلام اليهود انتهى الى قوله لعلهم يرجعون ثم قال الله ولا تؤمنوا وينجوزا يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله لعلهم يرجعون قال الطائف المتقدمة وقال الطائف من أهل الكتاب نقوله واكفروا آخره لعلهم يرجعون انتهى كلام اليهود وانتهى كلام هذه الطائفة ثم قال تحذيرا سبحان المؤمنين ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم كله هذا تحذير وخطاب للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله وليس كلام, وليس كلام الطائفة المتقدمة ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله فلعلهم يرجعون وقوله تعالى ولا تؤمنوا من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لألا يشكوا عند تلبس اليهودي وتزويرهم في دينهم يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم ولا تصدقوا أن يتأحد مثلما أتيت من الدين الفضل ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم كل هذا لا تصدقوه فهم بعيد عن هذا والهداية هي معكم تبع هي, هي معكم وأنتم الذي أنتم عليه هو الصراط المستقيم فلا تصدقوا هؤلاء فيما يزعمون وما يقولون وأنهم سيحاجوكم عند ربكم وأنهم على الحق وأنهم إلى آخر ذلك الفضل معهم والخير جهتهم كل هذا لا تصدقوه فأنتم على الهدى وأنتم على الفضل من الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تثبيت هذه الآية لأهل الإيمان وفيه أيضا مع التثبيت تحديث أنهم يمين إلى هؤلاء فهي من آيات التثبيت نعيده وقوله تعالى ولا تؤمنوا من كلام لا يثبت به قلوب المؤمنين لأن لا عند تلبس اليهود وتزويرهم في دينهم يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم هذا الذي يجب القناعة بالخير فلا يجلس يريد يأخذ الشخص من هنا ومن هنا وليد يسمع لي هذا ويسمع لي هذا ويقول كل على حق والكل يقول قال الله قال رسوله هذا لا يجوز لا يصلح والله لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم من كان على هذا الخير وعلى هذا النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, فقد اهتدوا فهذا الواجب على الشخص أن يقنع بالخير ولا يؤمن إلا لهذا الخير ولا يتبع إلا هذا الخير أما أنه يريد يسمع من هنا ويسمع من هنا وكلهم على خير هذا ما يتأتى أبدا كلهم على خير هذا ما يتأتى وكلهم على الصواب ما يتأتى لا تزال طائفة على الحق ظاهرين ترقت اليهود على ثلاث على احدى وسبعين فرقة افترقت النصار على اثنتين ثنتين سبعين فرقة هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ما في إلا واحدة طائفة واحدة فقط على الحق لا يصلح أن كلهم على الحق كلهم على صواب ولا سيمش معها لما. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا كلام الله سبحانه وتعالى يثبت به قلوب المؤمنين فلا يسلك شخصا هذا المسلف الذي عليه أهل الإيمان وأهل الصلاح. ولا تصدق هؤلاء ولا تصدق أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فأنتم على خير واثبتوا على هذا الخير لا تصدق أنه يؤتى الصوفية مثل ما أتيتم أبدا ولا الراثبة ولا غيرهم أيضا كذلك من أهل الضلال لا تصدق أن يؤتوا من الخير الذي أنتم عليه فهم أبعد ما يكونون عن الخير كلام جميل ولا تصدق أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم ما ليس على شيء حتى يحاجوكم عند الله سبحانه وتعالى ليس على شيء وكثير منهم قبوري وكثير منهم سباب لاصطحابة من الرافضة اصحاب رسولة ومن الصوفية ربما نالوا شيئا من معاوية لكن يخون ذلك فعندهم من هذا الشر لكن يخونه ولا اسكيمه في جانب معاوية يخونه وأيضا جانب التفضيل فإنهم لا يرون التفضيل بين الصحابة وقد قدم ابن حفيظ لبعض الناس قدم له مقدمة وكان الكتاب يجتمل على هذا عدم تفضيل من الصحابة في نفسهم شيء بس يعني الرؤوس الذين لهم اتصال بالشيعة والراهضة والعوام الناس يحبون الصديق يحبون عمر يحبون عثمان وعنيا يحبون الصحابة عموما لكن رؤوس الذين لهم اتصال بالشيعة والرافضة عندهم من هذا الشر لكن لا يظهرونه وقد صرح بعضهم في حضر موت بسبب الصديق وسبب الفاروق رضي الله تعالى عنه في جهاد دوعا أو بعض الجهاد التي ذكروها أعلن ذلك ولسهما لما ظهر الرفض وبدأ يتمكن فالحاصل لا تصدقه أن يكون أحد على أنتم عليه لا تصدقوا أن أحد مثل ما أوتيتم من الدين الفضل ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم لا تثقوا إلا بمن تبع دينكم ولا تتابعوا إلا من تبع هذا الخير الذي أنتم عليه كما تقدم ولا تثقوا لا تطمئنوا إلا لهذا الصنف، وابتعدوا عن غيره ولا يكون عندكم شيء من الشك فيما أنتم عليه قال رحمه الله من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لألا يشكوا عند تلبيس اليهود تزوير في دينهم يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم هذا من أدلة القناعة حسع القناعة أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى الله إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فتكون الآية كلها خطاب فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبس اليهود لأن لا يرتابوا كلام طيب فهذان قولان في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فما هو القول الأول الذي مر معنا بالأمس أو أمس كلام الطائف المتقدم ومتصل وإنما الاعتراض بقوله يقول إن الهدى هدى الله أحسن والقول الثاني نعم أنه من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لأن لا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم أحسنته هذا إن شاء الله نكتفي به قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجو على النار ما أعلمه صحيحا الثابت من صلى أربعا وركعتين أو من صلى ثنتين عشر ركعة لله سبحانه وتعالى بن الله له بيتا في الجنة العلام الألباني يحسن أربعا قبل وأربع بعد لكن بهذه السياقة ينظر أن الله حرم وجهه لكن زيادة على ما تقدم انظر يا عبد الرحمن من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه عن النار حسنه حديث بعض الزراجين أثبت صلى أربعا وبعدها ركعتين بنا الله له بيتا في الجنة يعني صلى ثنتين عشرة ركعة وعدت بهذا ألا هناك كلام ننتهي يتعلق بنفس الموضوع في المجلد نفسه تسعة وثمانين وثلاث قال وما التفاسيل الثلاث المسول عنها فأسلمها من البدع ولا حديث ضعيف البغوي لكنه مقتصر من تفسير السعدي وحذف منه حديث الموضوع والبدع التي فيه. وحذف إشياء قل طيب تتم لما تقدم سير التعلمي تفسير الزمخشري والتفسير البغوي ما هي جنسية من يدلعه كذا من يآدم وشيء أشهد الكرام جنسية بني بني الله ما شاء الله واضح كانوا بني آدم وهو واضح السؤال هل يتبعون أباهم ما هي جنسية بني بني آدم آدم أبي البشر هو عربي أم إعجمي الذين يعرفون أعجمي وأبناءه يختلفون منهم العرب ومنهم من من منهم من العجم منهم منهم من العجم يختلفون الذين هما من نسل إسماعيل فهؤلاء العرب هؤلاء من العرب والعرب كما تقدم عرب عاربة عرب مستعربة اسم ثالث أيضا ذكر السيوط معربة فهم ثلاثة أقسام فمن كان بني اسماعيل فهم من العرب من العرب المستعربة ولا يقال أنهم يكونون تبع لأبيهم مدام أبوهم أعجمي فهم أعاجم هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح قال هل صحيح أن الابن يتبع جنسية أبيه إذا كان أبوه عربيا كان الابن كذلك وإذا كان عجميا كان الابن كذلك الابن يتبع أباه من حيث الإسلام فإنهم تبع لأبائهم فإن كان على دين أبيه فهو على دين أبيه كان أبوه مسلم فالابن الأصل فيه الإسلام الأصل فيه الإسلام فإن كان الأب كافرا فهم تبع لأبائهم ولا سيمة إذا ماتوا صغارا ولكن قد جاء حديث يدل على أنه في الجنة يدل على أنهم من مات قبل بنوب قبل بلوغه من أبناء الكافرين فإنه في الجنة هذا هو صار وأما بعد البلوغ فهو على حسب ما يختار فإن كان على دين أبيه فهو على دين أبيه كنوا كافرا وإن مال لئنا الإسلام فلا يقال هنا على دين أبيه في الدين لا فهو مسلم وأبوه كافر وأبوه كافر لكن إذا مات قبل البلوغ فما هو الحكم فيه إذا مات قبل التكليف وقبل البلوغ فما هو الحكم فيه؟ الحكم فيه أن أولاد الكافرين على أصح الأقوال أنهم في الجنة وفي خلاف. وهذه الجنسيات كلها مسحدها. ما عندنا إلا مسلم وكافر. ما عندنا إلا مسلم وكافر هذه الجنسيات كلها مختلفة يعني مختلقة ومتأخرة هذا امريكي هذا كذا لا بأس لكن الأصل عندنا هذا هو مسلم وكافر قد يكون بلاد العاجم في أيام المتقدمة بلاد إسلام التي دخلها الإسلام وسيطر عليها أهل الإسلام بلاد إسلام هؤلاء مسلمون فإذا كان الابن ابن أمريكي فينظر إذا اختار الإسلام فهو مسلم ولا يقال تبع لأبيه، لا تبع أبوه كافر فيكون تبع لنا، فهل هذا يقصد الأخ ما ظن يقصد هذا؟ قال هل يجوز ان تقول جمع مبارك؟ أنكر العلماء هذا، منهم نفت عام والفوزان وغيرهما من أهل العلم. أن هذا مما أحدث متأخرا ولا كان يعرف عند السلف أنهم على كل جمعة جمعة مباركة هذا من البدع التي أحدثها المتأخرون وما عرفناها إلا في أي متأخرة جمعة مباركة ما كان أحد يقوله جاءت بعد الوحدة جمعة مباركة عندنا في الجهات هذه ولما كنا نعرف جمعة مباركة نصل الجمعة وتخرج فما في أحد يهني آخر جمعة مباركة جمعة مباركة ولا كان يعرف عند السلف، ولا في عهد رسول الله قبل ذلك أنهم إذا خرجوا من الجمعة جمع مباركة، ولا شك أن هذه الجمعة مباركة، فهي أفضل أيام هذه الأمة، واختار الله سبحانه وتعالى هذا اليوم لأمة محمد، وأضل أمة من عنه، أضل اليهود وأضل النصارى، وشرف هذه الأمة به، فلا شك أنها جمع مباركة، لكن لا يهني بعضهم بعضا بها، فيقال كل على كل أسبوع جمع مباركة. هذا مما أحدثه الناس وهو من البدع وقد توسع الناس كثيرا في التهاني توسعوا كثيرا جدا في هذا الباب على كل شيء على كل شيء يحصل بينهم هذا الأمر أما ما جاء في العيد فقد جاء عن السلف تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال هذا جاء عن السلف ماذا منه قد ورد عن السلف لا بأس أما عن رسولنا فلا يعلم شيء لكن قد جاء عن السلف عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصنعون هذا أما المتأخرون ليس سلفا هم يحتاجون سلف في هذا ولا يعلم لهم سلف في مثل هذا الشيء قال قال في حديث جزء تداوي طلب الرقية هل علي شيء إذا طلبت الرقية تخرج من السبعين تخرج من السبعين إذا طلبت الرقية وأما العلاج والذهاب عند الطب فإن النساء صنم يقول تداوو عباد الله وقد جاء هذا بخصوص الرقية لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية في ذكر السبعين ألفا وأما لا يرقون فهذه لم تثبت أنكرها شيخ الإسلام وإنما لا يسترقون أي لا يطلبون الرقيا من غيرهم وطلب الرقيا من حيث الجواز يجوز مو حرام لكن ينبغي الشخص إذا رأى من يعني إذا رأى في أخيه مرضا يعني يبادر من غير طلب يعالجه ويرقيه هذا جيد فإن صل الله ورقى عليه وسلم ورقى ورقي ورقى هجبريل ورقى غيره من الصحابة حيث الجواز يجوز إذا طلب الشخص ما في نعناك إنه والله علم يخرج من الحديث قال هل الشوكاني تفسير نعم تفسير مشهور الحمد لله مطبوع فتح القدير وفيه شيء من الاعتزال حصل شيء من الزلات له رحمه الله تفسيره ما مصافي من حيث اسمه الصفات لكنه تراجع وألفت التحف في من مذاهب السلف وهو كتاب جميل تراجع عن بعض الأشياء التي حصلت له في العقيدة إلى هنا